فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى لهم ويسجد وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة والله كان وليس شيء غير وبر البيرية وهي جود فسل المعطل هل يراع خارجا عن ذاته أم فيه حلت ثاني لا بد من إحداهما أو أن هي عيله ما ثم موجود ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الآيات لا بد من إحدى ثلاث ما لها من راضع خلوا عن الروضان ولذاك قال محق دقيق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان هو عين هذا الكون ليس بغيره الا وليس مباين الاسوان كلا وليس مجانبا ايضا لها فهو الوجود بعينه وعيان الا ان لم يكن فوق الخلائق يرد فالقول هذا القول في الميزان اذ ليس يعقل بعد الا انه قد حل فيها وهيك الابدان والروح ذات الحق جل جلاله حلت بغا كما قالت النصراني تحكم على ما وقال ليس بال خارج الأعرى ولا في غاب حكم بياني بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفي طرفة رحماني فالي أوقات دم عدو من بل حد المحال غير ما فرقاني يا للقول إذا نفيت مخبرا و. ونقيضه غلباك في إمكاني إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معل بالإمكاني إلا على عدم صريح نفيه متحق قم ببداهة الإنسان أيصح في المعقول يا أهل لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايفها فيجتمعاني إن كان في الدنيا محال فهو لا فرجع إلى المعقول والبرهان فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثماني والرب ليس كذا فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان ذاك اصطلاق من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليوناني والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل رساني أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إن ونسيت نفي النوم والسنه التي ليست لرب العرش في الامكان ونسيت نفي الطام عنه ليس ذا مقبولة والنفي في القرآن ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبياني هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان ويقال أيضا ثانيا لو صح هذا الشرط كان لماهما هما ضداني لا في النقيضين لذين كلاهما لا يتبع بتان وليس يغتفعان ويقال أيضا نفيكم لقموره لهما يزين حقيقه الإمكان بل ذاك نفي قيامه بالنفس او بالغير في الفطرات والأذان فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلاني إذ ليس يقبل واحدا من ذينك الأمرين إلا وهو ذو إمكاني جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخواني في حكم من إمكانه وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان، فكلاكما ينزل إلى حقيقة، و كلاكما في نفسه سيامي. ماذا يرد علي من هو مثله في النفس صرفا إذهما عدلاني، والفوق ليس بممكن لك بعدما ضغيت هذا النفس في البطلان فوزان هذا النفس ما قد قلته حرفا بحرف أنتما صنواني والخصم يزعم أن ما هو قابل لكي ليه ما فك قابل لمكاني فافرق لنا فرقين يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان أو لا فأعطي القوس بارها وخل البشر عنك وكثرة الغذيان فصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر وسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأوكان قل للمعطل هل سقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان فَإِذَا نفى هذا فذاك معطل للرب بحقا بالغ الكفران وإذا أقربه فسلم ثانيا أتراه غير جميع ذي الأكوان فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هاونا غيران فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر رجاح ذربه الرحمن عاش النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان هم قصصوه بالمسيح وأمه وأولئ ما صانوه عن حيواني وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود ما فاسألوا هل هذا الورى في ذاته أم ذاته في هنا أمراني فإذا أقرب واحد من ذينك الأمرين قبل قده النصراني ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبي الحقاني وإذا نفى الأمرين فاسأله إذا هل ذاته استونت عن الأكوان فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان والألوان فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسألهم وقل ذاتاني بالنفس قائمتان أخبرنيهم مثلان أو ضدان أو غيران وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا تباين لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين كانا بل هما لا شك متحدان فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحان يقول بل بابان نقض وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه ولقد اتانا عشر انواع من المنقول في فوقيه الرحمن مع مثلها ايضا تزيد بواحد ها نحن نسردها بلا جثمان منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القران وك كذلك افتردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأرقام لا أتدبنا في موضع كي يحمل الباقين علينا بالبيان الثاني ونوير ذا إضمارهم في موضع حملا على الملفور في التبيان لا يضمر مع القراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان بل في محل الحذف يكثر ذكره فإذا هم ألفوه الفيسان حذفوه تقفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان هذا ومن عشر وجها يبطل التفسير باستولال بالعرفان قرر فردت بنصن في لامام هذا الشأن بحر العالم الحوالي هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريح لفظان لفظ العلي ولفظة الأعلاب وعرفة اتت كونا لقصد بيان إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالمرهان وله من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان لكن نفات علوه سلبوه إكمالا الأولو فصار ذا نقصان حاشا من إذك النفات وسلبهم فله الكمال المطلق ربان وعلوه فوق والخليقة كلها أطرت عليه الخلق والثقلان لا يستطيع تبدي لها ابدا وذلك سنة الرحمن كل إذا ما نابه امر يرام متوجها بضرورة الإنسان نحو الأولو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان ونهاية الشبغات تشكي وتخميش وتغبير على الإيمان لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الأزمان فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات هذا بين البطلان وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات قومات لم تحتج الى حطلان شتان بين مقالة او صابغ بعض لبعض اول للثاني ومقالة فطر الاله عباده حقا عليها ما وبعدلاني فصل هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان فاذا ادعى تأويل ذلك مدعي لم تقبل الدعوى بلا برهان لكن المجرور ليس بقابل التأوير في لغة وعوف رسان وأصف لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان إن الكلام إذا أتى بسياق يبدي المراد لمن له أذنان أضحاك نص قاضي لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان فسياقه الألفاظ مثل شوالد الأحوال انهما لنا صنوان احداهما للعين مشهود بها لكن ذاك المسمع الإنسان فإذا أتى التأويل بعد تبدي المراد أتى على استهجان وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأطبح الكثمان فتأمل الألفاظ والظرم الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان والفوق وصء ثابت بالذات من للوجوه لفاطر الأكوان لكن نفات الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان بل فسروا بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهبي من خالص العقيان هو جنس البض وفي البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان هذا ورابعها وروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأدمان في سورة فيه المعارج قدرت خمسين ألفا كامل الحسن وبسجد التنزيل ألفا قدرت فلأجل ذا قالوهما يومان يوم المعالج بالمعالج واليوم في تنزيل في ذا الآن وكلاه ما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه إلى الديان فالألف فيه مسافة لهزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدان فَإِنَّهَا السماء فإنها قد قد خمسين في عشر وذا ضعفان لكنما الخمسون ألف مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان من عروش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسر واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن إسحاق الجليل الشان قال المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسق للقرآن ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فوقهم امران احداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الاعيان يقوى بها يوم القيامه ظهر وجميل وكذلك الجنبان خمسون الفا قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان قالوا وايراد يبين المضمون منه بأوضح التبيان فوظه إلى الإضمان ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقوب والجيران ويكون ذكر روجهم فيها في الدنيا ويوم قيامة الأبدان فنزولهم أيضا منالك ثابت كنزولهم أيضا هنا الشان وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذا انشأنا ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم وجهم للعُرش والرحمن هذا وما نبجت لدي وإلّم الموقول بعد المُنزل القرآن وأعود بالرحمن جد من جدم بلا علم وهذا غاية الإنكار والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث موسوعه النابلسي هذا وخامس وصود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال بالإيمان وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني وكذا أورو وَجُمِعَ الْمَلَائِكَةُ منا بأعمال وهم بدلان فيلين تعوج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشاني وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان وكذاك معراج وسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران بل جاوز السبعة وقد ذنا منه إلى أن قدرت قوسان بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا معداد الفوض في الحسبان وكذاك رفع روح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن وكذاك تصعد روح كل مصد لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العوض للجثمان وكذا دع المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أواني وكذا المظلوم أيضا صاعد حقا له قاطع الأكوان فصل. هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك إن كان أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان وكذا نزول رب جل جلاله في النصر. من الليل وذا كثاني فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاني من ذاك يسألني فيعطى سخله من ذا يتوم إلي من عسياني من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع من ذا يريد شفاءه من سقمه فانا القريب مجيب من ناداني ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا فاني يا قوم ليس نزوله وولوه حقا لديكم بل هما عدما وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قولا سواه ثاني كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا مرهاني هذا وثامنها بسورة غافل هو رفعة الدرجات للرحمن درجاته مرفوعة كمعارف ايضا لو وكلاهما رفعان وفعيل فيها ليس معنا فاعل وسياقها يأباه ذو التبيان لكنها فوعة درجات لكمال نفعه على الأكوان هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن فنظيرها المبدي لنا تفسيرا في ذي المعارج ليس يفترقان والروح والأملاك تصعد في معالجه إليه جلد السلطان ذا الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو ما شبغان فاخذر الكتاب لبعضي بعضا كذا تفسير اهل العلم للقرآن فصل هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح السبيان ولتوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها ولا تكن عندها بجبان ليست تدل على انحصار الهنا عقلا ولا اوفا ولا بلسان اذ اجمع السلف الكرام بان معناها كمعنى فوق بالبرهان او ان لفظ سماء يعنى به نفس العلو المطلق الحقان والرب فيه وليس يحسن لا يفسرو من المخلوق شيء عزّ السلطان كل الجنازم أسرع عدمية في حق وفوق ما ببيان قربان عنها كلنا فهو المحيط ولا يحاق بخالق الأكوان ماذا كيوقم بعد ذو التعطير من وصف الأولو لربنا الرحمن أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا مَا الأذهان والله ما رد مرؤ هذا بغير الجهل او بحمية الشيطان هذا اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن وكذا اختصاص كتاب رحمته عند الله فوق العرشد تبيان لو لم يكن سبحانه فوق الوراء كانوا جميعا عند السلطان ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان وتمام ذاك القول ان محبه الرحمن غير اراده الاكوان وكلاهما محبوب ومراده وكلاهما هو عنده سيان ان قلتم عنديه التكوين وعند الله مخلوقاني أو قلتم عندي دية التقريب الحبيب وما هما عزلاني فالحب عندكم المشيئة نفسي وكلاه ما في حكمها مثلاني لكن منازعكم يقول بانها عندية حقا بلا راراني جمعت له حب الاله وقوبه من ذاته وكرامه الاحسان والحب وصف وغير مشيئة والعند قرب الظاهر التبيان فصل. هذا وحادي عشرهم إشارة نحو الأولو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره اذ ذاك اشراك من الإنسان ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الوفران نحو السماء بإصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن يا رب فاشهد أنني بلغتهم ويشير نحو لقصد قصد بياني فغدى البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران أنا حط البلاء الواجب الشكران فصلي. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن والراغر العالم الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البهان حقا رسول الله ذا تفسيره ولقد رواه مسلم بضمان فاقبله لا بل سواه من التفاسير التي قيلت بلا مرمان والشيء حين يتم منه ولوه فغروره في غاية التميان أو ما ترى هذا وعنو ومأو ظهورها وكذلك القمران والعجس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان فاظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان العلوه فوما له صفتان لا تجحد النوم جحود الجهن أوصى الكمال تكون ذا مهدان وظهوره هو مقتضي لعلوه وعلومه لظهوره ببيان وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب بها غشان فتأمل تفسير عالم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن إذ قال أنت كذا فليس لرده أبدا إليك تطرق الإتيان هذا وثالث عشرها إقباره أنا نراه بجنة الحيوان فسل المعطل غليظ من تحتنا أم عن شبائننا وعن أيمان أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من ثوقنا يا قوم ما في أمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان إذ رؤية لا في مقابلة من الرائم حال ليس في ومن ابدع شيئا سوى ذا كان دعواه مكامرة على الأذهان ولذاك قال محق قم منكم لأهل الإعاكزان مقالة بأمان ما بيننا خلف وبين كول بالتحقيق في معنى فيا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذروا المجسم في أذى الهوان إن حقا يرى يوم المعاني كما يرى القمران وتصير أبصار العباد نواضرا حقا إليه رؤية بعيان لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلون فاطر الأكوان ويكون فوق العرش جل فلذاك نحن وحبهم خصمان لكننا سلم وأنتم إن تساعدنا على نفي الأولو لربنا الرحمن فأولوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان لا تنصه معنى الخلاف فما له الطعم فنحن أنت موسى الماني هذا الذي والله ندوكت بين فوضو ترى يا من لو عيناني. هذا ورابع عشرها اقرار سائله بلفظ الأين للرحمن ولقد رواه رزيل بعد ما سأل الوسول بلفظه بوزان ورواه تبليغا له ومقررا لما اقر به بلا نكران هذا وما كان جواب جواب من لكن جواب اللفظ بالميزان كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن لو أذنان دعنا فقد قال وسول بنفسه أين الاله لعالم بلسان والله ما قصد المقاطب غير ما الذي وضعت له الحقان والله ما فهم المخاطب غيره واللفظ موضوع لقصد بيان يا قوم لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان ويكاد قائلكم يكفرنا به بل قد وماذا غير غاية غايه لفظ صريح جاء عن خير وراى قولا واقرارا هما نوعان والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع انها حرفان والأيل احرفها فلا تنوه لبس ومن في غاية التبيان والله ما الملكان افصح منه اذ في القبر من رب السماء يسلان ويقول اين الله يعني من فلا والله ما لفظان متحدان كلا ولا معناهما ايضا لبئ لغه ولا شرع ولا انسان هذا وخامس عشرها الاجماع من رسل الاله الواحد المنان فالمرسلون جميعهم نعكس بهم قد صرحوا بالفوق للرحمن وحكى لنا شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني وابو الوليد الماني وذلك أيضا حكى إجماعهم عن ابن رشد الفاني وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم علم الهدى الحراني وله الطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلساني هذا ونقطع نحن أيضا أن جماعهم قطعا عن المرهان وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعالمها عن الاردان وكذا كنقطع انهم جاؤوا بتوحيد الاله وما لهم من فان وكذا كنقطع انهم جاؤوا باثبات القضاء وما لهم قولان فالرسل متفقون قطعا في اصول الدين دون شرائع الايمان كل لم شر و مما في للتوحيد ففذاني فالدين في التوحيد دين واحد لم يفترس منهم عليه اثنان دين الاله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان فمن أن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان وكذا كان قطعوا أنهم جاءوا بعد الله بين طوائف الإنسان وكذا كان قطع أنهم أيضا دعوا للغمس وهي قواعد إيمانه إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه. وقيامة الأبذان وبدنده وهم الملائكة الأولى هم رسلون مصالح هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمذان تلك الأصول للعكزان وكم لها للقرآن وجهود أوصاف الإله ونفيهم لعلوه والفوق للرحمان وكذاك نفيهم لرؤيتنا له يوما اللقاء كما يرى القمران ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان من أجل ناتيك الأصول وقلدوا أهل الكبائر في لضميران ولأجلنا نفعوا الشفاعه فيهم ورموا رواة حديثنا بطعان ولأجلنا قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح للعصيان ولأجلنا قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان الكفران ولأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة المهتان ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الامكان حقا على رب الوراب سبحانك اللهم ماذا سمحاني هذا وسادس عشرها إجماع اهل العلم أعني حجة الأدمان من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن لا عبره بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبوران أن الذي فوق السماوات الأولى والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش السوى الرحمن فاسمع اذا اقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان وقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الاسناد فهي هداية الحيران وانظر إلى قول ابن عباس بتفسير استوى إن كنت ذا عرفان وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حبران وانظر إلى أيضا والذي قد قاله من غير ما نكران وكذا رفيع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان كم صاحب القائل اليه علمه فلذاك ما اختلفا علي إثنان فليهن من قد سب إذ لم يوافق قوله تحريف ذي فلهم عبارات عليها اربع قد حصلت للفارس الطعان استقر وقد على وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي ورابع وابو عبيده صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجني بالقران والاشعري يقول تفسير سوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الإراتزان وقول أتباع لجهم ذو بطلان في كتس به قد طاله من موجز وإبانة ومقالة ببيان وكذلك المغوي أيضا قد حكاه عنه بمعالم القرآن والظهر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي اتقان في الاستواء بأنه المعلوم لكن كيف مخاف على الأمان ورواب نافع ودوق سماعه منه على التحقيق والاطلاع الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان تنظر الى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني فالذات قصه بس وإنما المعلوم عن جميع ذي الأكوان ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بغوان وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن مع خلقه تفسير في ايمان وكذاك كأوزا ايضا أيضا حكى عن سائر العلماء في الملدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق الأكوان وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لاصدق العبان حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشلوا ولا متوان إلى المقضي في ذي الأرض لكن في السماء قضاء بالسلطان وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه وماذا واضح المرهان وكذلك النحمان قال وبعده يعقوب والألفاغ للنرمان من لم يقر بعرضه فوشي سبحانه فوق الس... السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه وقافس الأذان فهو الذي لا شك في تكفير للعالم دوك من إمام زمان هذا الذي في الفقه لكبر علمه ولو شروح وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقى ما بلا حسبان فجميعها قد صرحت بأولوه وبنس والفوق للرحمن وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشعان اذ كان ممتحنا باعداء الحديث وشيعة التعقيم والكفران وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى القلب لذو الإتقان وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران وابن المبارك قال قولا شافيا إن كان وعلم على قَالُوا قالوا له ذَاكَ نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيماني فأجاب نحرفه بوصف علوي فوق السماء مباين الأكوان وبأنه سبحانه حقا على العوش الرفيع فجل ذو السلطان وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ والعرفان وقضى بقتل المنكرين أولوه بعد كتابتهم من الكفران وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزامن الميتات والانسان فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام ائمه الأزمان ولقد حكم الحاكم العدل الرضا في كتب عنه بلا نكران وحكى عبد البد في تمليده وكتاب الاستركار غير جمان اجماع اهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان واتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرحل رضن على الأميان وكذا علي الأشحري فإنه في كتبه جاء بالتبيان من موجز وإمالة ومقالة ورسائل للثور ذات بيان وأساب تقرير رب فوق العرش بالإيضاح والبرهان وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فامر كتبه بعياني والله ما قال المجسم مثلما قد قاله ذا العالم الرباني فهموه بما هذا المجسم يا أولي أو لا فقولوا أن ثم فس الصعداء من فسلوا الإله شفاء أذّد ظالم جانب الإسلام والإيمان وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتن كمان والنظر إلى قول ابن وهب أوحى للعلماء مثل الشمس في الميزان وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ربيان من أنه سبحان هو سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ رباني وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما الهدار ولدد حيراني وانظر إلى تفسير عبد من الذي فيه من الآثار في دشاني وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل السبت الرضا المتضلع الرباني ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان فراضياني وانظر إلى إي في تفسيره هو عندنا سفر جليل معاني وقرأ كتاب العرش للعبسي وهو محمد المولود من عثماني وقرأ لمسند عمه ومصنف اتراهما نجمين بل شمساني وقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أصر محافظ رباني وقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة الأوليا فت الشيبان ذاك ابن احمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالاتقان كتاب الأثر بالعدل الرضا في السنة الأولى ما زماني وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا ابي داود بالعرفاني تصنيفه نظما ونسرا واضح في السنة المسلاه ما ندماني وقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مضطلع من الإيمان ذاك نبي بن النبي لكتابه أيضا نبيل واضح البرهان واغر إلى قول ابن أسباط الرضا واغر إلى قول الرضا سفيان واغر إلى قول نزيد ذاك حماد وحماد الإمام الثاني وانظر إلى ما قالوا علم الهدى عثمان ذاك الدار من رباني في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علماني هدمت قواعد فرقة جهنية خررت سقوفهم على الحيطان، وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهاني، وانظر إلى تلك. ما الذي في ظنها إن كنت ذا عرفاني وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفراني أعني الفقيه الشافعي اللا لكا المسدد ناصر الإيماني وانظر إلى ما قاله علم الهدى التجمي في إيضاحه وبيان ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممجوح بكل لساني واغر إلى ما قالوا في السنة الكبرى سليمان هو الطبراني واغر إلى ما قاله شيخ الهدى يُدعى بطل من كيهم ذو شان وير إلى قول طحاوي الرضا وأجره من تحريف ذي وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلان قائد الفوسان قد قال في تمهيده ورسائله والشروح ما فيه جل الزبيان في بعض لها حقا على العوشس لكنه استولى على الأكوان وأزى بتقرير اللولو وأبطل اللامة التي زيدت على القرآن من أوجه شسى وذا في كتبه باد لمن كانت له عيمان وامر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطن الرحمن أخرج من النقل الصريح وعقلي قال قول الزور والبهتان ليس الإله بداخل في خلق أو خارج عن جمله الأكوان وانظر إلى ما قاله الطبري في التفسير والتهذيب قول معاني واغر إلى ما قاله في سورة الأعراف مع طاما ومع سبحاني واغر إلى ما قاله البغوي في تفسيره والشرح بالإحسان في سورة الأعراف of you in the في وا في الاولى من القران وانظر الى ما قاله ذو سنه وقراءه ذاك الامام الدال وكما كسنه لصبغني ال شيخ الرضا المستلم حياني وانظر إلى ما قال بنسري ذاك البحر شحر الخضم الشافعي الثاني وانظر إلى ما قاله علم الهدى عني أبل خير الرضى النعمان وكتابه في الفقه وهو بيانه يبدي مكانته من الإيمان وامر إلى السنن التي قد صنف العلماء بالآثار والقرآن زادت على المئتين منها مفردا أوفا من الخمسين في الحسنان منها لأحمد عدة موجودة في رسائله سائمه إلى الإخوان والله في ضمن التصانيف التي شهرت فلم تحتج إلى حسبان فكثيرة جدا فمن يكرار من فيها يجد فيها هدى الحيران اصحاب هم حافظ الإسلام لا أصحاب جهم حافظ الكفران وهم النجوم لكل عبد ساد إن يبغي الإله وجنة الحيوان وسواه والله قطاعه أئمة تدعو إلى النيران ما في الذين حكيت عنهم انفا من حنبلي واحد بضمان بل كلهم والله شيعة احمد فأصوله وأصولهم سيان وبذاك في كتب لهم قد صرحوا وأخ ما يثمى له عينان لفظية جهرية مثل الحمير تقاد بالأرسان حاشا من ذاك بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان فامر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول قولي عقلان عقل بنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني والله ما سوى ولا يتلاقى حتى تشيب مفارق الغربان افستقذفونه لا بل من سادة العلماء كل زمان بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتان يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوا بنقوة الشيطان يا قومنا اعتبروا بمصرع من صلأ من قبلكم في هذه الأزمان لن يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهدان كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان وبدى لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان وبدى لهم من انكشاف حقائق الإيمان أنه هو على البطلان ما عندهم والله غير شكاية فأتوا بعلم وانطقوا ببيان ما يشتكي إلا الذي هو عاجز فاشكوا لنعذركم إلى القرآن ثم اسمعوا ماذا الذي يطلع وعليكم فالحق في الفرطان لبستم معنى النصوص وقولنا فودا لكم للحق في الفرقان من حرفا النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على الانسان يا قوم والله لا عيئاسستم بائمه الاسلام والنشان ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذلك منزل الفرقان ما لم إلا النصوص لَدَيْكُمْ إِذْ جَسَمَتْ بَلْ شب بغت صنفان ما ذنب من قد قال ما نطقت بي من غير تحريف ولا عدوان هذا كما قال الخبيث لصحبي كلب الروافض أقبة الحيوان لما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لا تخشون من إنسان يا قول أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني كم قدم ابن ابي قحافة بل غذا عليه فناء شكراني. ويقول في مرض الوفاة يامكم يا عني أبو بكر بلا رغاني وي يمنع من إمامة غيري حتى يرى في صورة الغضبان ويقول لو كنت القليل لواحد في الناس كان هو القليل الدان لكنه الأخ والرفيق وصاحب وله علينا منة الإحسان ويقول يوم الغار لا تحزن فنحن ثلاثة لثمان الله فارثنا وتلك فضيلة ما حاذها إلا فتا عثمان يا قوم ما ذنب النعاصب بعدها لم يدهكم إلا كبير الشان فتفر وقتلك الروافض كلهم قد أطبقت أثنانه الشفتان وكذلك الجمي ذاك رضيهم فوما رضيع كفر بلبان فوبان قد نسجى على المنوال يا لا تلبث فما ثوبان والله منهما فوما على للضلاله والشقى علماني هذا وسابع عشرها إخبار سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكريم وحربه فرعون بالتكذيب والطغيان تكذيبه موسى الكريم بقوله الله ربي في السلام ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي فإذا اعتقدتم ذا فأشياء له أنتم وذا من أعظم البهتان فاسمع إذا من ذا الذي أولى بفرعون المعطن جاح بالرحمة ما والضر الى ما جاء في القصص التي تحكي ما قال امامهم ببيان والله قرجع لضلاله قدوة بائمه تدعو الى النيران كامام كل معص باطل في نفيه فرعون معنى الرود مع هامان طلب الصعود السماء موسى ورام الصرح بالمنيان بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان فابنوا لي الصرح الرفي على علني أرقى إليه بحيلة الإنسان وأظن موسى كاذبا في قوله الأله الله فوق العرش ذو السلطان وكذاك كذبوا بأن اله نذاه بالتكليم دون عيان هو امكر التكيم والفوق يتلعوا الياك قول الجهمي صفوان فمن الذي اولى بفرعون من إذا منا إنكم بعد ذات تبيان يا قومنا والله إن لقولنا ألكم تدل عليه بل ألفان عقلا ونقلا مع صريح الفطورة الاولى وذوق حلاوة الإيمان كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء باين الأكوان أدرون أن نتارفوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهديان يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي من إبنان وتحكموا في الجليل ودق تحكيم تسليم مع الرضوان قد أقسم الله العظيم بنفسه قسم يبين حقيقة الإيمان أليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح المرهاني بل ليس يؤمن غير من قد حك كما الوحيين حسب فذاك مؤيماني هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطاني هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به يا قوم بالله العظيم نشتكم وبحومة الإيمان والقرآن هل حدثتكم قط أنفسكم بذا فسنوا نفوسكم عن الإيمان لكن رب العالمين وجنده ورسوله المبعوث بالقرآن هم يشهدون بأنكم أعداء من ذا شأنه أبدا بكل زمان ولأي شيء كان احمد قصلكم أعنب نحمل من الشيبان ولأي شيء كان بعد قصومكم الحديث واس القرآن ولأي شيء كان أيضاً قصلكم شيخ الوجود العالم الحراني أعني أبا العباس ناصر سنة المختار قامع سنة الشيطان والله لم يكن ذنبه شيئاً سوى تجريده لحقيقة إذ جرد التوحيد عن شرك كذا تجريده للوحي عن مهتان فتجرد المقصود عن قصد له فلذاك لم ينظف إلى إنسان ما منهم أحد دعا لمقالة غير الحديث ومقتضى الفرطان فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى أنتم لرأي فلان شتان بين الدعوتين فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذل قالوا لنا لما دعوناهم الى هذا مقال تذي جواب الان ذهبت مقادير الشيوخ وحومه العلماء بل عبرتهم العينان وتركتم اقوالهم هدرا وما اصغت إليها منكم أذناني لكن حفونا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوه قد ربناني يا قوم والله العظيم كذبتم وأتيتم بالزور والبهتان ونسبتم لولماء الأمر الذي هم منه أهل براءة وأماني والله ما أوصوكم أن تتركوا قولا وسول لقولهم بلساني كلا ولا في كتب هذا بلا بالعجل أوصوكم بلا كتمان إذ قد أحاط العلم منهم انهم ليسوا بمعصومين بالبرهان كلا وما منهم احاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقران فلذاك أوصوكم تجعلوا نص في الميزان لكن زنوها بالنصوص فإن توافقها صحيحة الأوزان لكنكم قدمتموا اقوالهم ابدا أبدا على النص العظيم الشان والله لا لوصية الأولماء نفذتم ولا لوصية يَا رَحْمَنُ وَرَكِبْتُمُ الْجَنَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُمُ النَّصِيرَ مَعَ الْبِنْ وَمَحْدَوَانِ قُلْنَا لَكُمْ أما نحن الأئمة فاضل الأزمان من أين والعلماء أنتم فاستحوا أين النجوم من الثرى التحتان لم يشبه العلماء إلا أنتم أشبهتم العلماء في الألقان والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمرؤة الإنسان عملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبره والعجوان إن أنتم إلا الذبان إذا رأى معما فيانم ساقق في الزبان وإذا رأى فزعلت طاير قلبه مثل البغاة يساق بالعقبان وإذا دعوناكم إلى كان جوابكم لن بلا برهان نحن المقلدة الأولى ألفا كذا في سالف الأزمان قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكسير ولا إيمان العلماء أن مقلدا للناس كالأعمال هما أخواني والعلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد مستوياني حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء توقادون للبرهان كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرف وفي دوران نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان فمن الذي خير وأنفع للوراء أم الثيران بالبرغان هذا وثامن من عشر لا تنزيه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان ولذا كان سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني أو أي يكون له ظهير في الورى سبحانه عن كذيب التالي أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وغواني أو أن يكون لديه أطلا شافع إلا بإذن الواحد المناني وكذاك نزغ نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان وكذاك نزغ نفسه عن زوجة وكذاك عن كفء يكون مدان ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان فاغر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط ومن إنسان، وكذالك التزيء عن موتٍ وعن نومٍ وعن سلةٍ وعن مشياني، عن لم ينسب إلى نسيان وكذلك التنزيم عن علم وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان وكذلك التنزيم عن وعن في قدرة الرحمن ولقد حك الرحمن قولا قاله في البهتان والكفران إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغدام الوجهد والإمكان ولذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحان من إحسان وحكى مقالة طاغل من قومه أن العزير بن من الرحمن هذا وما القولان قد مقالة منصورة في موضع وزمان لكن مقالة كوني فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مطورة لمده الأذان، فلأي شيء لم ينزل نفسه سبحانه في محرّم. كبير القرآن عن المقالة مع تفاقم بأمرها وهورها في سائر الأديان بل ذائما يبذي لنا إثباتها ويعيجه بأدلة التبيان لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة أو أو أن غا كما قالت لمثل فمن عبد الصليب المشرك كن إن كان جسما كل موصوف به ليس الإله منزل القرآن فالعابدون لمن على العرش سواء بالذات ليسوا عابد الديان لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحل الرحمن ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى والمعقول والبرهان هذا رأيناه بكتبكم و ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان ولأي شيء لم نحذر صلقه عنها وهذا شأنها ببيان هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الألغان ولذاك قرشيدة افاضلكم لها بامورها للوهم في الانسان وقفاء ما قالوه من نفي على الازهار بل تحتاج للبرهان فصل هذا وتاسع عشرها الزام بالتعطيل أفسد لازم ببيان وفساد لازم قوله هو مقتض لفساد ذاك القول بالبرهان فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان ما لا تقول اكان يعرف رب هذا وسول حقيقة العرفان أم لا وهل كانت نصيحة لنا كل النصيحه ليس بالخوان أم لا وهل حاز البلاوة كل فاللف أول معنى له طوعاني فإذا انتغت هادث فلافت فيه كاملة مبرأة من النقصان فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في بل فالمفصح بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحه بكل بيان ولأي شيء لم يصر رحب الذي صرحتم في ربنا الرحمن ألعجزه عن ذاك ام تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان عاشاه ملبى والصف وكوم يا امه تستعظي للمبعوث بالقران ولاي شيء كان يذكر في كل مجتمع وكل زمان أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى وينزل أمره وفلاني ويقول أين الله يعني من بلفظ اين هل هذا من التبيان والله ما قال الائمه كلما قد قاله من غير ما كثمان لكن لأن عقول اهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الإيمان وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكف عن طيراني حتى اذا ما الليل جاء ظلامه ابصرته يسعى بكل مكان وكذا عقولكم لو يَا يا قوم كالحشرات والفيران <تصفيق> بإيحاش الظلام وما لها بمطالع الأنوار قط يدان لو كان حقا ما يقوله عطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمت كموشون ثلاث ثوته أو خلدا منهم أو في تاني في العلم أو في نص. أو في البيان أذاكنوا إمكاني إن, إن كان ما قد قلتم حقا فقد ظل الورى بالوحي والقران إن فيه ما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي إنسان إما على جهل وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليونان وكذاك أتباع لهم فقال فلأس النور وبكم تابع وكذاك أفراق القرامطة الأولى قرج هروا بعذاوة الرحمن كالحاكمية والأولى والوم كأبي سعيد ثم آل سنان وكذاب نسينا والنصير نصير أهل الشرك والتعذيب والكفران وكذاك أفراق المجوس وشبههم والصار وكل ذي مهتاني إخوان إبليس اللعين وجنده لا مرحبا بعساكر الشيطان أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن كمحين حاولت على أمثال أم كيف يستوياني أم كيف يشعر تائب بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان قفل من الجهل المركب فوقه قفل تعص بكيف ينفتحان ومفاتح الاقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشاني فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان إن الفتح بالأسنان فصل هذا وقات هذه العشرين وجها وهو اقربها الى الانغاني صرد النصوص فانما قد نوع الطرق الادله في اتم بباني والنوم يمنعني من استيفاء وسياقه الالفاظ بالميزان فوشي بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجان فاذكر نصوص الاستواء فإنها في سبع آيات من القرآن والقرن نصوص الفوق أيضا في ثلاث قد غدت معلومة التبيان نصوص علومه في خمسة معلومة برئت من النقصان والكون صوصا في الكتاب تضمن التنزيله من رب من الرحمن فتضمنت أصلين قام عليهم الإسلام والإيمان كالبنيان كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان وعدانها سبعون حين تعز أو زادت على السبعين في الحسبان واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا إلى الديان هي خمسة معلومة بالعد والحسبان فطلبها من القرآن ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان أن الله فوق سمائه عند المحرف ما وما ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني فتدبر النصين وانظر من الذي لسواه ليس التطت النص. وبسوره التحريم ايضا ثالث بادئ ذمور لمن له اذنان ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببياني لا تنقض الباقي فما لمعطم من راحه فيها ولا تبيان وبسورة الشورى وفين الذمر بسر عظيم شأنه ذو شاني في ذكر تطير السماء فمن ولد علما به فهو القريب الداني لم يسمح المتأخ ويصغرون بنقله جملا وضعفا عنه في الايمان بل قاله المتقدمون فوارس الاسلام هم امراء هذا الشان ومحمد بن جليل الطبري في تفسيره حكيت به القولان فصل هذا وحدينا وعشرين الذي قد جاء في الاخبار والقران إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه الفصل بالميزان فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بياني إن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب بِالْغُنْصَرَانِ وَاللَّهِ مَا احْتَمَنَ الْمَجِيدُ سِوَاكَ إِذْ ذَاتِ بَيِّنٍ الْبُرْهَانِ مِنْ أَيْنَ يَأْتِي يَا أُرِلْ كُنْتُمْ بِوَي الْإِرْفَانِ أَوْ تحت بينا وامامنا أو عن وعن وعن والله لا يكفيهم من تح أبدا تعالى الله ذو السلطاني كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو ثوق كل فصل إشارة إلى ذلك من السنة والقر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب البهتان لما قضى الله الخليقه ربنا كتبت يداه كتاب بالإحسان وكتابه عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأوكان إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك الرأسي وحناني ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبناني مستشهدا رب السماوات الأولى ليرى ويسمع قوله الثقلاني أتراه أمثال السماء مستشهدا أم للذين وفوق ذي الأكوان ولقد أتى في رقاية المرضى عن الهاجي المبين أتم ما نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذناني ولقد أتى خبر رواه أمه العباس سم أبيه ذو الإحسان أن السماوات الأولى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن والله فوق العرش يبصر خلقه فاغره إن سمحت لك العيمان وذكر حديث حسين من ابن المنذر افتقة الرضا عني أبا عمران إذ قال ربي في السماء بتي أدعوه كل أواني فأخره الغادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني حيزت بل جهه هيزت بل شبه تبل جسمت لست بعارف الرحمن هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قال له حقا أبو عمراني فالله يأخذ حقه منهم ومن أسباعهم فالحق للرحمن واذكر شهادته لمن قد قال ربي في ما بحقيقة الإيمان وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقه الكفران واحكم بأيه ما تشاء وإنني لاراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من اتباع جهد صاحب التعطيل والبهتان والعدوان واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ والباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى وسول بربه المناني فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله ربه بالعرش أعظم شاني الله فوق العرش فوق سمائي سبحان ذي الملكوت والسلطان ولعرشه منه أطيق مثل ما قد أُ رحل الراك بالعجلان لله ما لقي ابن إسحاق من الجن إذ يرميه بالعدوان ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحق لله العلي الشان هذا هو التطفيف لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان واذكر حديث نزوله نصفا تجأ في ثلث ليل آخر أَوْ ثَانٍ ثاني فنزول رب ليس فوق فِي في العقل لممتنع وفي القرآن والقر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان والله فوق العرش جل جلاله سبحانه وعن نفسه بالبهتان ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران وحديث معراج وسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان وإلى إله العرش كان أوجه لم يقبل تلف من صحبه رجلاني واذكر بقصة خندق حكما جرأ لقريضة من سعد من رباني الرَّسُولُ بِأَنَّ حُكْمَ من فوق سبع بوغي ويزاني والكتب رواه اصحاب المساند منهم الشيباني وابو عوانه ثم حاكم النرض وابون عيم الحافي الرباني قد صححه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه العدوان في ش روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الابدان فتظل تصعد في سماء فوقها اخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها وهذا نصفه بأماني واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعلم الهجراني من سخط ربه في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان واذكر حديثا قد رواه جامر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن احسان بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا في مول انسانط لكنهم رفعوا اليه رؤوسهم فاذا هو الرحمن ذو الغفران فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الاحسان والكر حديثا قد رواه الشافعي بطريق فيه أبو في بفضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصاني يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشاني وارفو مقالته ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان والقر حديث أذير من ثم سؤه بطوله كم فيه من عرفان والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوى إلا على النكران فأصول دين نبينا في اتت في غاية الإيضان والتبيان وبطوله قد ساقه بن إمال نأفي سنة والحافظ الطبران وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك غير للربان واذكروا كلام مجاهد في قوله أقب الصلاة وتيك في سبحان في تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا من والحسباني والحسبان إن كان تجسي من فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقان ولقد أتى لا الجلوس به وفي أثر رواه جعف الرضان أنبنا من بينا وبغيره أيضا أتا والحق خذوا تبياني والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جباني وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي إذا نكراني وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيم والأودواني والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزماني لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذكانة الفئتان وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعبد والحسبان ما كل هذا قادم التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول هذا واصل بنيه الاسلام من تاويل ذي التحريف والبطلان وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرمان وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني علي وقاتنا الأقران وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا وعليه ممزق اللحمان والذي في يوم حرتهم أبا ححم المدينة مع عقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء في يوم عيد سنة القربان وغداله الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج للعذوان وهو الذي أنشى الخوارج مثل ما أنشى ووافض أخذ بث الحيوان ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان ولأجله قد قال أهل الإعتذال مقالة هم والدتق والإيمان ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيراني ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوفان ولأجله قد انكروا لشفاعه المختار فيهم غاية النكران ولأجله غرب الإمام بسوطهم صديق أهل السنة الشيبان ولأجله قد قال جهم ليس رب العوش خارج ما هذه الأكوان كلا ولا فوق السماوات العولى والعوش من رب ولا رحماني ما فوق ما يطاع جباه لا له بسجود ولأجله جحدت صفات كما والعوش أخلوه من الرحمن ولأجله أثنى الجحيم وجنة المأوام قال تكاذب فنان ولأجله قالوا الإله وَ قالوا الاذلم بغير نهايه وزمان ولاجله قد قال ليس لفعله من غايه هي حكمه الديان ولاجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنص في ليل ثاني ولأجله زعم الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم نسمع من الرحمن ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجرد ويح ذا المهتان ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ماذا مخلوق من الأكوان وهو الذي جرب نزينا والأولى قالوا قالته على الكفران فتأولوا خلق السماوات الأولى وحدوثها بحقيقة الإمكان وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان وتأولوا البعث الذي جاءت به أسود قل الإله بناه الأبداني بفراق لعناصر لعناء أسير كبت حتى تعود بسيطة الأوكاني، وهو الذي جر القرامقة الأُولى يتأول نشرائع الإيمان، فتأول العبد يمثل تأول العلمي عند كمود لا وهو الذي النصير وحز حتى أتوا بعساكر الكفران فجرال الإسلام أعظم مِحْنَةٍ وقمارها فينا إلى ذا الآن وجميع ما في الكون من بدع وَأَحْدَاثٍ تصالف نوجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ قال تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الاذهان قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني يتأول القرآن عند رفوعه وسجوده تأويله برهاني هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني فاغذر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأف أتبه النغاة عني به صرفا عن المعنى القوي لغير بالرجحان وامر إلى التأويل حين يقول وعلمه لعبد الله في القرآن ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيان قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمين أخى مهتان حقيقة التأويل معناه رجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان وكذاك تأويل المنام حقيقة لا التحريف بالبهتان وكذاك تأويل الذي قد أقبرت رسل الإله به من الإيمان نفس حقيقة إذ تشاهدها لدا يوم المعاد برؤية وعياني لا قل فبين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرواني هذا كنام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن تأو تاويله وعندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للاذهان ما قال منهم قط شخص واحد التأويل هو صرف عن الرجحان كذا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين فذاني التأويل أهل الباطل المرجود عند أئمة العرفان والإيمان وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان فاجعلتم باللبظ معنا غير معناه لديهم بص وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوراني كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحاني وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى أمادة البهتاني إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهيدوا بطلاني فصل فيما يلزم الدعي التأويل لتصحيح دعوان وعليكم في ذا وظائف أربع وعليكم والله ليس لكم بهن يدان من دليل صارف للفظ عن موضوعه الاصلي بالبرهان المدعي مدعي نفس الحقيقه مدعي دعي للأصل لن يحتج إلى هماني فإذا استقام لكم دليل الصوف يا غيها تقول ابتم بأمر ثاني وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان فإذا أتيتم ذاك تقول أمر ثالث من بعد هذا الثالي إذ قلتموا إن المراد كذا فماذا دلكم دل اتخرص أتخرص الكهاني هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتبه وقد يكون يكون اللفظ مقصودا بدون معاني كتعبد وفلاوات ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف اللغة يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان والله ما القصدان في حد سواء في حكمه المتكلم المنان بل حكمه الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمه الرحمن وكذاك تبطل قصده انزالها من غير معنى واضح التبيان وهما طريقا فرقتين كلاهم عم قصدي القرآن من حرفاني. فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل. وأتبنسينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفراني قال المراد حقائق الألفاغ تقيلا وتقريبا إلى الأماني عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبياني يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لذي الأذعان فتسلط التأويل إذ لهذا القصد وهو جناية من جانه هذا الذي قد قاله مع فيه بحقائق الألفاظ في الأذان وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة منتث مضمونها ببيانه لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان لكن عندهم أريدته تغى في الذهن اذ عدمت من الإحسان اذ ذاك مصلحه المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني فكلاهما جنيت على القرآن والإيمان جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم قد طرقوه بأسهم الهديان وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالت تحريف والمهتان كل إذا قابلته بالنص قابله بتاويل بلا برهان ويقول تأويلي كتاويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه فظهورها في الوحي من نصين مثل الشمس في التبيان أيسوغ تأويل الأولو لكم ولا تتأول الباقي بلا كرطان وكذاك كتأويل الصفات مع النغام ملء الحديث وملء ذي القرآن والله تأويل الأولو أشد من تأويلنا لقيامة الأمدان وأشد من تأويلنا بحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان وأشد من تأويلنا بعض ما الشرايع عند الاصطاف والميزان، وأشد من تؤيل ذلك كلامي بالفيض من سعال بالأكوان، وأشد من تؤيل أهل الرف. أخبار الفوائل حازها الشيخاني وأشد من تأويل كل مؤول النصر بأن مراده الوحيان إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق الرحمن فلأي شيء نحن كفار بِذِكْرِ وَلِي بَلْ أَنْتُمْ عَلَى الْإِيمَانِ إِنَّا تَأَوَّلْنَا وَأَنْتُمْ قد فأولتم فغاتوا واضح الفلقان ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عزوان دو عليهم إن قدرت أو فنحو عن طريق عساكر الايمان لا تحطمنكم جنودهم كحكم السيل ما لاقى من الديدان وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بما إن كان وهو الجواب عن المعارض به الدعوات مسليمة الأركان لكن ذا عين المحال وله يساعدكم عليه رب كل لسان فأدلة الإثبات حقا لا يقوم لها الجبال وسائر الأكوان تنزيل رب العالمين نور وحي قطرة الرحمن والبرهان أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالسبهات والهديان وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوارد ضمآني هذه ذخرت لكم عن تابع الإحسان بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زمان والله ما ذخرت لكم لفضيله لكم وعليهم يا أولي النقصان لكن عقول القوم كانت وقذا قذر وشانم فاعظم شاني وهم اجل وعلمهم اعلا واشرف ان يشاب بذكر في الهذاني فلذاك صانهم الاله عن الذي فيه وقعتم صون ذي احسان فسميته تأويلا كما التعطيل تنزيغا هما لقباني وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا مهتاني فجعلتم الإثبات تجزيما وتشبينا وما من أقبح العدواني فقلبتمو تلك الحقائق مثل ما قلبت قلوبكم عن الإيمان وجعلتهم الممزوح مذنوما كذا بالعجس حتى استكمل اللبسان وأردتم أن تحمدوا بالإذن تِباعًا عَمَّ لكن لمن لِمَن يافِرقة البهتان وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن وجعلتم الوحي غير مفيدة للعلم و التحقيق والبهتان، لكن عقول الناكبين عن الهدى له ما تفيد وموطق اليونان وجعلتم الإيمان كفرا والمداعين الضلال وذا الطغيان، ثم ازدقى وقولا ما أراد الله أن تزكو على القرآن حتى استجابوا مهضعين لدعوة التعصيل قد هربوا من الإيمان يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قادوا قعود جبالي فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذه الشبه هذا وثم بنية مستورة فيهم سأبديها لكم ببياني ورث المحرف من يود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان فأراد ميراثة ثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان إذ كان لفه النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان فأراد تبديل المعاني إن هي المقصود من تعبير كل لسان فأسا هي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان فنفاح حقائقنا وأعطى لفظى معنى سوى موضوعه الحقان فجنا على المعنى جناية جاحد وجنى على الألفاظ بالعدوان وأتائنا ولا حزب الهدى أعطاه مؤشب غاليهود وذا من البهتان إذ قال انهم مشبهة وانتم مثلهم فمن الذي يلحان في أستار اليون وشبنهم من فرقة التحريف للقران يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعيدي عرفاني ثم من بعد من هذا الذي أولى بها ذا الشبه بالبراني قبر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لغواني وكذلك يقيل لمس استوى فابى وزاد الحوث للنقصان قال استوى استولى وذا من جهله لغه وعقلا ما هماسيان عشرون وجنا تبطل التاويل بالستولى فلا تخرج عن القران قد افردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبل عالي من رباني ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد ابطلت هذا بحسن بياني هي في الصواعق إن تريد تحقيقها لا تخطيرا تَفِي إلَّا عَلَى اللَّهِ نُونُ الْيَهُودِ وَلَامُ جَمِيعِهُمْ فِي وَحْيِ رَبِّ الْعَرْشِ زَائِدَةً وَكَذَلِكَ الْجَمِيعُ فهو يهود قد وصفوه بالنقصان فهما إذا في نفئهم لصفاته العليا كما بينته أخواني فصل في بيان مهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو وذاك في القرآن ولذاك قد طلب الصود إليه بالصرح الذي قد رام من هامان هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الآذان فاسمع إذا من ذا الذي أولاد فرعون المعطل جاحد الرحمن إلى من قال موسى دعا فوقية الرحمن فهن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان ويقول ذاك مبدل للدين ساع بالفساد وذا من البهتان إن المورف ذا فرعون حين رمى ابي المولود من عمران فان والايمان لهم وغاديهم بمتبع يقودهم الى النيران هو انكر الوصفين وصف الفوق والتكليم انكرا على البهتان اطيل مرقات لذا النكراني وسواه جاء بسلم وبآلة واتى بقانون على بنياني واتى بذاك مفكرا ومقد ورث الوليد العابد أو ثاني وأتا التعطيل من أبوانه لا من ظهور الدار والجدران وأتا به في قال بالتنزيه والتعظيم تلبيسا على العميان وأتا وصف العلو قال الذت ليس لي طبر وحمان قد أنشأ من تلقائي وكساه وصف الواحد المنعني والناس كلهم صبي العقل لم يبلغ ولو كانوا من الشيخان خان إلا أناس سلموا الوحي هم اهل البلوغ وأعقل الإنسان فاتا الى الصبيان فانقادوا له كالشاء إذ تنقاد للجوبان فاغر إلى عقل صغير في يدي شيطان ما يلقى من الشيطان فصل في بيان تزليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل قالوا إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش سوى بلسان فسنوه كم للعوش معنى والسوى ايضا له في الوضع ضمن معاني وعلا فكم معنى اللغه ايضا لدى عمر فذاك إمام هذا الشان بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد ب لا ضحيت بياني، فسمع فذاك وصل هذه الذي فيها من المجاجع ويحكى قل ويحكع الذي قد قلته إن كنت عرفاني العوش عرش الرب جل جلاله واللام للمعهود في الأذهان ما فيه إجمال ولا هو موغم نقل المجاز ولا له وضعاني ومحمد شهدوا به قَالفِ الرحم مِنْ َّا رَفْن وَ النَّ رَفوق لم تفهم الأذهان منه سرير بل قيس ولا بيتا على الأركان كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريلا بلا بنيان كلا ولا العرش الذي انثل من عبد هوا تحت الحر حظي ضداني كلا ولا عرش الكروب وغاذي الأعناب في حرف وفي بستاني لكنها فيمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان وعليه رب العالمين قدس سوى حقا كما قد جاء في القرآن وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به هم ربيان لا فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجادر ثاني تركيبه مع حرف الاستعلاء. إنا الصنف العلو بوضع كل لساني فاذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعني ببياني وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقال لكن على العرش السماء ومطلق من بعدها قد تم بالأركان لكن ما الجهني يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان فاذا قد تضاوى المعية كان معناه ومتقدم والثاني فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بينا الرحمن في الفرقان وعلى الاستعلاء فهي حقيقة في لذا او هذا الشان وكذلك الرحمن جل جلاله لم ي معنى سوى والرحمن يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا تلاوة عندنا بالساني فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببيانه ولقد أحنكم على كتب الله هي عندنا والله بالكِمانِ. بين سبب غلطهم في الالفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقط الاستدلال بها واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فماهما سيان واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المقاطب منه في التبيان أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الافهام والأذهان فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان ولدا سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اقتضى حمياني فالاولون لالفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زماني قال البراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان والعلم منهم بالمخاطب اذ هم اولا به من سائر الإنسان ولهم أتم عبائة بكلامه وقصوده مع صحة العفان فخطابه نص لديه قاطع فيما ما أريد به من التبيان لكن من ودونهم في ذاك لم يقطاب قطع عليه وعلى المرهاني ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لسائر الأذهان ولإلفه بكالامه هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان هو قاطع بمراضه وكلامه نص الده واضح التبيان والفتنة لغمى من المتسلق المخدوع للدعوى اخي الهديان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له الف بها الشان لكنه منه غريب ليس من سكان كلا ولا الجيران فهو الزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكانه وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان شدت تجارة بالزيوت يقالها نقدا صحيحا وربطلا حتى إذا ردت إلينا له من رد. ذاخذه وسن هواني فاردت تصحيحا لها لم يكن نقد الزيوف يهوج في اسماني ورا استحاله قال في باق النقود فجاء بالعدوان واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان اي وجل يسلم نقضوا بين الورى ويعوج فيهم كامل الأوزان والناس ليس اهلنا للذي قد قيل إلا الفرز في الأزمان والزيف بينهم هو النقج الذي قد راج في الأسفار والبلدان إذ هم قد اصطلحوا عليه واضح تضعوا بجوازه جهرا بلا كتمان فإذا أتاهم غيره ولونه ذهب مصفى خالص العقيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيري بمراسم السلطان فإذا تعاملها بنقد قطعت جوامكنا من الديوان والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح بالمهثان يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران وتفيده الأرباح الجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها مال الفناء عليه من سلطان هيئ لها فمن تباع بمثله لا تشتغى بالزيف من أثمان نقدا عليه سك نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان أظننت يا مورو الذي يرضى بنقد ضرب جنكسقان من نفك والله المحال النفك إن طمعت بما وقدعت بالشيطان فاسمع إذا سبب الضلال ومن شاء التخليط إذ يتناظر الخصمان يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياق لبيان واللفظ حين يساق بالتو محفوف به للفهم والتبيان جد ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلق له من الأركان ويروم منه لفظه قد حملت معنا سوى في كلام ثاني فيكون دبوس الشقاق وعبد مسدسا للدسع فعل الجاهل الفتان فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من اعظم البهتان وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من قبر ومن قرآن اذ اكثر الالفاظ تقبل ذات كفي إفراد قبل العقد واتبيانه لكن إذا ما زانا الذي قد كان محتملا لدى الوحدان فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني لكن ذا تجريد ممتنع فإن يفرض يكون لا شك كفي الأذعان والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضالي وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف والإتيان بالبطلان فإذا هم فعلوه رام نقله لبطلان مركب قد حف بالتبيان وقضوا على التوكيب بالحكم الذي حكموا به للمصرد الوحدان جهلا وتجهيلا وتدلسا وتلبيسا وترويجا على العميان فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الالفاظ بغلط الفلاسفه في تجريد المعاني هذا غداك الله من اضلالهم وضلالهم في المنطق اليوناني كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها اوغنى البنيان والنور بان لها وجودا خارجا ووجود ولو صح في الاذان وَتِلْكَ وتلك قصات حصلت في صورة جزئيه بعيان لكنها كليه ان طابقت افرادها كاللفظ في الميزان يدعونه الكليه وهو معين فرد كذا المعناه ماسيان تجريد ذافئ I'm أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان لا الذهن يعقله ولا هو خارج هو كالقيان لطيفه السكران لكن تجرود المقيد مقيد وسواه ممتنع بلا إمكان فتجرود الأعب عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فوض من الأذهان يفرغه كفوض المس سحيله ما لها فرضاني الله أكبر كم تغى من فاضل هذا التجرد من قديم زماني تجريد للألفاظ عن سوكيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني والحق أنك إليه ما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذان فيقود كالقصر بِالَّذِي بالذي سلم تقول الحكم في الأعيان فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب وتمسكوا بظواهر المنقول عن اشياخهم كتمسك العميان وابوا بان يتمسكوا بظواهر النصين واعجبا من الخذلان قول الشيوخ محرم تاويله اذ قصدهم فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان يا ليتهم اجروا نصوص الوحي والمجرى من الآثار والقرآن بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظيه عزلت عن الإيقان لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان وسقوا على الوحيين بالتحريف اذ سموه تاويلا بوضع ثاني فاغر إلى الأعراف ثم اليوسف والكهف وفها مقتضى القرآن فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهما وفهما فقل ربانِ وعلمت أن حقيقة التأويل تبين الحقيقة للمجاز الثاني ورأيت تأويل النفات مخالفة لجميع هذا ليس يجتمعان إلا ضم أنشه له ما بذاك الاصط وذاك أمر داني وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان فكسوه هذا اللفظ تلبيس وتدريس على العميان والأوران فاستن كله نافق ومكذب من يا طني قرمطي جاني في ذاب سنته وسمى جحدو للحق. تأويلا بلا فوقاني وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارقا بأذاني إنا تأولنا كما أولتم فأتون حاكمكم إلى الوزان في الكفتين نحط تحويلاتنا وكذاك تحويلاتكم بوزان هذا وقد أقرأتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان وردوتم فيه تلاميذا لنا أوليس ذلك منطق منا تعلم ونحن شيوخكم لا تجحدونا منة الإحسان فسلوا مباحثكم سؤالة فهم وسلوا القواعد ربة الأركان من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يدي من يا أولي النكران جئنا نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان أن النصوص أدلة لفظية لم تف ضقت بنا إلى فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب الحروب ونحن كالأخوان الأصل معقول ولفظ الوحي معزول ونحن وأنتم سلواني لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحاني فذروا عداوتنا فان وراءنا ذاك العدو الفقل ذو الأضواني فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعا في حربهم سيان تلك المجسمة قالوا بأن الله فوق جميع الأكوان وإليه يصعد قولنا وفعالنا وإليه ترقى روح الإيمان وإليه قد وكذا ابن مريم مصعد الابدان وكذاك قالوا انه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان وكذاك ينزل كل اخر ليله النحوس فغاه ناجئتان للإبتداء والانتغاء وذاني للأجسام أين الله من هذاني وكذاك قالوا إنه متكلم قام الكلام به فيا إخواني أيكون ذاك بغير حرف أم بلأ صوت فهذا ليس في الإمكان، وكذاك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مُشبِع. الرحمني فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفؤسان حتى نسوا قوموا بأجمعنا إلى وسل العريم ممزق اللحمان فلقد كوونا بالنصوص وما لنا ذا الزمان يزاني كم ذا يطال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبناني إذ نحن قلنا قال آرسك المعلم أولا أو قال ذاك الثاني وكذاك إن قلنا بن سينا قال ذا أو قال هر الرادي ذو التبياني قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قراني فتحالفوا إنا عليهم كلنا حزب ونحن وأنتم سلماني فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخواني فالعوش عند فريقنا وفريقكم ما فوق وهو أحد بلا كثمان ما فوقه شيء سوى العدم الذي إلا شيء في الأعيان والأذهان ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق بالأكوان والله معنوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصان هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوال فالأرض ما فيها له قول ولا فوق مال خلق من دياني بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلاني ولذاك قلنا أن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكاني أن نراه رؤية قوم ملل في العيان اذ كل مرئي يقوم بنفسه او غيره لا في البرهان من ان يقابل من يراه حقيقه من غير بعد مفرط وتداني ولقد تساعدنا على إبطال ذكرتم ونحن فما هنا قولاني أما البلية فهي قول مجسد من قال القرآن بدى من الرحمن هو قوله وكلامه منه بدى لفظا ومعنى ليس يفترقان سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المختار من إنساني فله الأداء كما الأداء لرسل والقول قول الله بالسلطان هذا الذي قلنا وأنتم أنه عين المحال وذاك ذو بطلانه فإذا تساعدنا جميعا أنه ما بيننا لله من قرآني إلا كبيت الله تلك إضافة المخلوق للأوصاف للديان فعلام غاذ في فيما بيننا مع ذا الوفاق ونحن مصطلحان فإذا أبيتم سلمنا فتحيز لمقالة التجزيم بالإذعان عودوا وقولوا ديننا الاثبات دين مشبه الديان او لا فلا منا ولا منهم وذا شان المنافق إلا هو هذا يقول وخصومه تغميه بالتعطيل والكفران هو قائم هو قائد هو جاحد هو تلقاه ذا ألوان يوما بتأويل يقول وتارة يسطو على التأويل بالنكران فصل بالمطالبه بالفرق بين ما يتاول وما لا يتاول فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تثريق بمرهان فيقول ما يفضي إلى التجزيم أولناه من خبر ومن قُرْآنٍ كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذا كلفظ يدان إذ هذه أنصاف جسم محدث لا ينبغي للواحد المنان فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان فوصف ووصفته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم بالأكوان ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني أو واحد والبسم حامل هذه الأوصاف حقا ف بالفرقان بين الذي يضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح البوهان والله لو نشرت شيوك كلهم لم يقدروا أبدا على الفرقان فصل في ذكر فرق لهم آخر وبيان بطلاني فلذاك قال زعيمهم في نفسه فوقا سوى هذا الذي تريان هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن فلذاك صناها عن التأويل فعجب يا أخي التحقيق والعرفات كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان فيقال غلق العقل تجسيم أم المعقول ينفيه كذا النقصان إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القبول أو قلتموا يقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني أو قلتموا ينفيه في وصف ولا ينفيه في وصف بلا برهان فيقال ما الكرقان بينهما وما البرهان فأتل الآن بالفرقان ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حك وعناية وحنان مع رقفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن ولذاك قصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة وهو نستعين لنا على غضب وبغض منه مع مقتل ذي العصيان والنص جاء بهذه الاوصاف مع مثل صفات السبع في القرآن ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهيا في الفرقان أفنفي أحدهم دليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان أو نفي مطلقي يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن أفبعد ذا الإنصاف ويح كبوس ومحض العناد ونخوة الشيطان وتحيي منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان